acquainted That والله بِجِنٍّ مِّنَ الْجِنِّ أَنذَرُ جَمُوا لَن أَقْذَفَكَ حُسْنُهُ إِنْ رَأَيْتَ مَا Voila! no تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم